حضانة التمييز فإذا أن سن إلى إلى يصل وقال ص ل إلى التمييز كفالة سن فهي و بعض الفقهاء يطلق على الجميع اسم ا ل ح ض ا ن ة سواء كان صغيرا أ م كان كبيرا مع تفريقهم بين الحالتين في بعض ا ل أ ح ك ا م هذا لا خلاف فيه الصغير له بعض ا ل أ ح ك ا م التي تخصه والمميز له بعض ا ل أ ح ك ا م التي تخصه هذا لا خلاف فيه ولكن هل يعتبر الاشراف على الصغير و ا ل ع ن ا ي ة به وتربيته تسمى ح ض ا ن ة من صغره من س ا ع ة ولادته إ ل ى بلوغه أ م ان ا ل ح ض ا ن ة م خ ت ص ة بما قبل سن التمييز وما ا بعد سن ل تسمى م ي ي ز ت كفاله ة فأكثر الفقهاء التمييز و أ م ا بعد سن التمييز فتسمى ك ف ا ل ة وقال بعضهم الكل يسمى ح ض ا ن ة و أ م ا معناها في الشرع فيحفظ من لا يستقل بامور أ م م و ر نفسه ع يؤذيه ا يستطيع أن يستقل أن أ ب م نفسه ما ي ي س ت ط عما أن يدبرها وأن يدبرها يسوسها فيرعاه ن له حق ل بالنسبة ل ح ض ا ن ة إ يؤذيه ه يصونه حتى ي عما وعما وعما يضر به و لا نعني بالصغير خصوص الصغير و إ ن م ا نعني به يعني ربما نذكر الصغيره لا لنقول إ ن ه ا م خ ت ص ة بالصغير و إ ن م ا هو للمثال فقط بل هي ع ا م ة في كل من لا يستقل بتدبير أ م و ر نفسه سواء كان صغيرا أ م كان كبيرا إ ل ا أ ن ه عاجز عن تدبير شؤون نفسه كمجنون أ و خرفان أ وما شابه ؤ ل الناس من المناس الآخرين ا ء من ف هذا ي ل من الامور ي ت يصلحه ب ه الاخرى و ا ل ح ض ا ن ة تحتاج إلى لأن مؤنة الى ص غ ي يحتاج ر إ ل مونه ة الحضانة في مال الصفل الصغير إذا كان ل في مال ونحن المسلمين يملك ا ل إ ن س ا ن عندنا ولو كان طفلا ف إ ذ ا كان له مال فنفقته في ماله و إ ذ ا لم يكن له مال فنفقه ا ل ح ض ا ن ة على من تلزمه نفقته كما بيناه في ا ل ق ص ل الماضي و ا ل ح ض ا ن ة مع أ ن ه ا نوع من أ ن و ا ع ا ل و ل ا ي ة و ا ل س ل ط ة إ ل ا أ ن ه ا أ ل ي ق ب ا ل إ ن ا ث منها بالرجال ل أ ن المراد من ا ل ح ض ا ن ة هو ت ر ب ي ة الطفل وصيانته وحفظه والنساء اليق بهذا العمل من الرجال ل أ ن ه ن أ ش ف ق على الطفل واهدى إ ل ى ا ل ت ر ب ي ة و أ ص ب ر على القيام بواجباته من تنظيفه و إ ط ع ا م ه و ا ل ع ن ا ي ة به وغير ذلك من ا ل أ م و ر إلا أنها مع هذا مع تصح ان تكون من الرجال ولذلك قالوا إ ن مستحقا ح ض ا ن ة ث ل ا ث ة إ م ا ا ل إ ن ا ث فقط و إ م ا الذكور فقط و إ م ا الفريقان من الذكور و ا ل إ ن ا ث وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ب القسم ا ل أ و ل وهو ا ل إ ن ا ث ل أ ن ه ن أ و ل ى ب ا ل ح ض ا ن ة ف م ا ذكرنا فقالوا أولاهن أ ي في الحضانه اولى ا ل إ ن ا ث في ا ل ح ض ا ن ة ا ل أ م ل أ ن ه ا أ ك ث ر الناس ش ف ق ة على الطفل و ل م ا رواه البيهقي والحاكم وصحح إ س ن ا د ه من أ ن ا م ر أ ة قالت يا رسول الله إ ن ابني هذا كان بطني له و ع ا ء وحجري له ح و ا ء و س د ي له س ق ا ء و إ ن اباه طلقني وزعم أ ن ه ينزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت أ ح ق به ما لم تنتحي ي ما لم تتزوج زوجا آ خ ر فيما سنذكره بعد قليل من أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا تزوجت ف إ ن ه ا تكون م ش غ و ل ة بمصالح الزوج الاخر وربما انشغلت عن مصالح الولد ولذلك تكون أ ح ق ب ح ض ا ن ة الولد من أ ب ي ه ما لم تنكح زوجا آ خ ر وبعد ا ل أ م من النساء أ م ه ا ت ل ل أ م يدلين باناث يعني ا ل ج د ة أ م ا ل أ م و أ م ا ل ج د ة و ج د ة ا ل ج د ة وهكذا أ م ه ا ت يدلين باناث من الذي يقدم منهن م و ج د ة ا ل أ م وجدت ا ل أ م و ا ل ج د ة ا ل أ م أ و ل ى لا شك في هذا ا ل أ م ليست م و ج و د ة وجدت ا ل ج د ة و أ م ا ل ج د ة جدة أو ا ل أ من م ا ل أ و ل ى قال ا ل أ ق ر ب يقدم تقدم ا ل ج د ة ثم ج د ة ا ل أ م ثم ج د ة ا ل ج د ة وهكذا يقدم أ ق ر ب ه ن ل أ ن ه كلما زاد القرب كلما كانت ا ل ش ف ق ة أ و ف ر و أ ك ث ر وبعد أ م ه ا ت ا ل أ م تقدم أ م ا ل أ ب ل أ ن ه ا تشارك أ م ا ل أ م في المعنى الذي ذكرناه وهو وفور ا ل ش ف ق ة على ما ذهب إ ل ي ه الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد وبعد أ م ا ل أ ب أ م ه ا ت ه ا المدليات ب إ ن ا ث اي أ م ه ا و أ م أ م ه ا وهكذا ثم أ م أ ب ي ا ل أ ب ثم أ م أ ب ي الجد إ ل ا أ ن الشافعي في مذهبه القديم ذهب إ ل ى أ ن ا ل أ خ و ا ت والخالات يقدمن ا على أ م الاب والفتوى على ما ذهب إ ل ي ه إ م ا م الشافعي في مذهبه الجديد وهو أ ن أ م الاب ثم أ م ه ا ت ه ا المدزيات ب إ ن ا س يقدمن ا على ا ل أ خ و ا ت والخالات وذلك لأن الشفقة عندهن أكثر م نحن الشفقة الموجودة عند الخالة وعند الخل. طبعاً نحن الان ل و نتكلم على الاولويات في ا ل ح ض ا ن ة في ح ا ل ة التنازع والتخاصم و أ م ا في ح ا ل ة التراضي الكلام الذي ذكرناه في كل المباحث ا ل س ا ب ق ة ي أ ت ي هنا في ح ا ل ة التراضي يجوز أ ن يسلم الولد ل أ ي إ ن س ا ن كان بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع ا م ة لو اجتمعت أ خ ت و خ ا ل ة من التي تقدم ق الاخت قطعا على ا ل خ ا ل ة ل أ ن ه ا أ ق ر ب منها ولما هو معروف ع ا د ة من أ ن ه كلما كان القرب أ ك ث ر كلما كانت ا ل ش ف ق ة أ و ف ر فتقدم أ خ ت على خ ا ل ة وتقدم خ ا ل ة على بنت أ خ وبنت أ خ ت وتقدم بنت أ خ وبنت أ خ ت على ع م ة كما يقدم وبناء على هذا المقياس قالوا ا ل أ ص ح تقديم اخت من اب ن على اخت من ام لاشتراكها معه في النسب لان ا ل ب بين ي تجمع ا خ و أخوة من الاب تجمع بين ا خ و ه في النسب بين أ ن نسب كل واحد من ا ل أ خ و ي ن يختلف عن ا ل آ خ ر بينما ا ل ا خ و ة من أ ب يجتمعون في نسب واحد فتقدم الاخت من ا ل أ ب على الاخت من ا ل أ م و ل ل ق و ة ارثها ل أ ن ه ا قد تصير ع ص ب ة وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تقدم على ا ل أ خ ت من الام أ م تقدم وكذلك خ ل لأب ة و ع ة خالة لأب, لأب عليهما لأم تقدم على خالة لأم وعلى عمتين تقدم ل أ م لما ذكرناه في الاخت ل ل أ ب نحن ذكرنا أ ن ا ل ج د ة أ و ل ى ب ا ل ح ض ا ن ة من غيرها إ ل ا أ ن ا ل ج د ة تسقط إ ذ ا كانت لا ترث, والجدة التي لا ترث هي من تدلي بذكر بين في ا ل ح ض ا ن ة وينتقل الحق الى غيرها ممن يستحق ا ل ح ض ا ن ة على الترتيب الذي ذكرناه واما ما سوى يكون واما يكون وان ما الجدة الانات اما ان يكون محارم وإما ان يكون غير محارم. فان كنا محارم فقد ذكرناهن من محارم. فهل يسقط فهل الحضانة? قال الاطاح فقد كنا حقهن ان غير غير في حقهن لا يثبط في الحضانة كبنت خالة وبنت عمة وبنتي الخالي والعم وبعد ن ت م والعم ة وبنتي و بالقربة ب لشفقتهن الخالي ع ذلك يوجد عندنا ضابط عام ب ا ل ح ض ا ن ة وهو أن تثبت لكل ذي محرم و انها ر ث إذا غ ض ب ا الطرفة الأطناف التي ا ر عن ن ذ ك تثبت الحضانة بشكل عام لكل ذي محرم وارث ك ا ل أ ب والجد ي و إ ن ع ل ى و ا ل أ خ ي ل أ ب و ي ن أ و ل أ ب ن والعم كذلك تثبت له الحضانه نعم فتثبت لكل محرم وارث على الإرث حسب ترتيبه في الإرث وكذلك كابن إلا شبيرة ف إ ن ه ا لا تسلم له لما يترتب على ذلك من المحذور إ ل ا أ ن حق ا ل ح ض ا ن ة له ماذا نعمل قال ما دام حق ا ل ح ض ا ن ة له ف إ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة نسلم ا ل ط ف ل ة المشتهاه إ ل ى ثقه يعينه هذا الذي يستحق ا ل ح ض ا ن ة كابن العم مثلا ف إ ن ه يعين ا م ر أ ة أ و يعين رجلا محرما تسلم إ ل ي ه هذه الطفله ة ا ل م ت أ م المشتاه إذا كانت مشتهات كأن كانت حيرة ربيعة م ث ا فإنها ت س ل لابن عمها ى عند ذلك يأتي معنا نفس ن ذلك الذي الكلام ل يأتي ا ق بالنسبه ل ه ف إ ن فقد الارث و ا ل م ح ر م ي ة لم يوجد لا وارث ولا محرم أ و فقد الارث فقط فلا حضانه لهم ع ذكور و האناس ممن لهم حق ا ل ح ض ا ن ة ماذا يكون الوضع قائل اجتمع ذكور و إ ن ا ث ف ا ل أ م أ و ل ى لما ذكرناه ثم أمهاتها. الأم ثم امهاتها ثم يقدم بعدهن ا ل أ ب على أ م ه ا ت ه ويقدم ا ل أ ص ل من ذكر أ و أ ن ث ى بالترتيب الذي ذكرناه على ا ل ح ا ش ي ة والحاشيه ا ل م ر ا د ه ا ا ل ا خ ر والا أ من لم والأنثى نستطع الذي يقدم؟ قال فالأطحه الأقرب فالأقرب وإلا اتوى الأنثى في هذه الحالة وإلا لم لم ذكر هذه يقدم يكن فيهم وفيهم في أقرب تقدم فإن فإنه بأن وأنثى ن أ ن نقدم لم يكن فيهم أ ن ث ى وذكر ب أ ن استوى اثنان من كل وجه ما كانوا ذكر وانثى أ ن ث ى تقدم ل أ على الذكر بل كانوا أ خ و ي ن أ و كانا أ خ ت ي ن أ و كانتا خالتين من الذي يقدم في هذه ا ل ح ا ل ة قال ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقرع بينهما فمن خرجت له ا ل ق ر ع ة ف إ ن ه يكون حاضنا لهذا الولد هذا هو هذا أحكام الحضانة بالنسبة للحاضن بالحضانة الصفر الصغير يكون أولى ترتيب يعني من مع هذا الحاضن له شروط حتى تصح حضانته لا بد له من شروط ربما كان ممن ي ت ح ق ا ل ح ض ا ن ة إ ل ا أ ن الشروط غير م ت و ف ر ة فيه وبناء على ذلك فاننا إ ن ل م ع ه من حق لا ح ض ن ة ه ذ ه الشروط、ستة. الشرط الأول ستة من شروط ا ل ح ا ض ن أن يكون ح ر ا ف ل ا ح ض ا ن ة لرقيق الشرط الثاني أن يكون عاقلا يكون فإذا كان أن مجنونا فلا ح ض ا ن ة له ل أ ن المجنون يحتاج إ ل ى حاضن فلا يمكن أ ن يكون حاضنا لغيره سواء كان جنونه متقطعا أ م كان جنونه متصلا وليا ومن شروط ا ل و ل ا ي ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن غير فاسق بأن, بان يكون عدلا والشرط الرابع الاسلام فيما إ ذ ا كان الطفل المحضون, المحضون مسلما فلا تجوز ح ض ا ن ة ا ل ك ا ث ر للمسلم و أ م ا ما رواه أ ب و داود وغيره من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أ ب ي ه المسلم و أ م ه ا ل م ش ر ك ة قال وان شئت اذهب مع هذا و إ ن شئت فاذهب مع هذا والذي سيذهب معه الطفل سيكون له حق ا ل ح ض ا ن ة خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أ ب مسلم وام م ش ر ك ة فمال الى ا ل أ م فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ن ب ي ص ى ا ل ل عليه ل و س اهده ل ل م فعدل إ ل ى أ ب ي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل د ع و ة عدل الطفل إ ل ى أ ب ي ما هو جوابنا عن هذا. هذا الحديث يقتضي أ ن ه تصح ا ل ح ض ا ن ة من الكافر ل ل ط ف ل المسلم ما هو جوابنا على هذا ج و الحديث ب ن ا ع ى هذا ا ل أ و ل ا ب أ ن ه حديث منسوخ وذلك ل أ ن ا ل م ر أ ة كانت م ش ر ك ة و ا ل آ ن لا يجوز للرجل المسلم أ ن ي ن ت ح ى م ر أ ة م ش ر ك ة فكان هذا في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م كان هذا الأمر في أول الأمر. فخيره أ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أ ب ي ه وبين أ م ه وبعد ذلك ذ ت س خ ا هذا الحديث وصار لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يلي أ و يحزن إ ل الا إذا كان م س م و اذا ل الثاني ل ج و ا ا ب ي أ ج ب به ا ل ف ق ه ا ء ب أ ن النبي صلى الله صلى عليه ل و س مسلما عرف أنه ي ت ج ا دعاءه ا ب وأن ط ف سوف ل يعجل إلى أبيه إن أ اختار ه وسيخيره إن خ ت ا أباه ر فبها ونعمل و إ ن اختار أ م ه فسيدعو له والله تعالى ي ت ج ي ب دعاءه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه فعدل الى أ ب ي ولماذا خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن لماذا لم ي ك ل من ب د ا ي ة ا ل أ م ر ليذهب إ ل ى أ ب ي ق ا ل ا س ت ب ا ل ة قلب ي أ م ه ما أ ر ا د أ ن يقهرها على ترك ا ل ح ض ا ن ة أ ر ا د أ ن يستميل قلبها فقال للطفل تخير فلما اختار أ م ه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه وعادل نفس الطفل ح م ي الى ل امه ل ي دلالة على أن الأم لا حق الحضانة بل فيه دلالة على أنها لا تستحق الحضانة. طبعا ا د ل ا ل ة هذه ليست د ل ا ل ة ن ص ي ة ولا د ل ا ل ة ظاهره انما ي س ت أ ن ث يعني من د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه من أ ن ا ل أ م ة ا ل ك ا ف ر ة ليس لها حق في ا ل ح ض ا ن ة إ ذ لو كان لا حق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطفل ولقى اذهب مع أ م ه كما أ ن ه لو أ ر ض ع ت ه أ م و ا ل ك ا ف ر ة ما نمنعها من ا ل ب ر ض ا ع لو اطعمته ما نمنعها من الاطعام لو كسته ما نمنعها من ا ل ف س و ه لو ربته مع أ ب ي ه في ح ا ل ة وجودها مع أبيه ما تبنعوا من تبنعوا أبيه هذا فقالوا ا الصلاة والسلام في حالة في الحضانة ل عليه ن ب ي في اللهم الطفل ا إلى ل أبيه أبيه فعذر ف ق بشكل عام ي س ت أ ن س و ا من د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل ان ل ل ط ف أ المراه ا ل ك ا ف ر ب ش ك لا ع م لا يستحق ا ل ح ض ا ن ة على المسلم والشرط تكون متزوجة الخامس الحاضن بالنسبة لا الطفل للمرأة شرط من من أن أبي غير ف إ ذ ا كانت م ت ز و ج ة من رجل آ خ ر فلا حق لها في ا ل ح ض ا ن ة لما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق انت احق به ما لم تنكحي أي فإذا نكحت عمه وابن عمه وابن أ خ ي ه اي لو أ ن ا ل م ر أ ة تزوجت عم الولد الصغير فلا يسقط حقها في الحضانه ة وكذلك لو تزوجت ابن ع م أو أخيه لأن أخيه ولأن لو تزوجت قطوان ولهم وابن وابن هؤلاء الناس لهم حق في الحضانة ولهم شفقة على الطفل عم الطفل وابن عمه وابن أخيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن حقا في عمه عم شفقة قضى ببنتي حمدة、دخالتها. لما خ ا ا ل ل ت ه قاله جعفر رضي الله تعالى عنه إ ن ه ا بنت عمي وخالتها تحتي ف أ ذ ن ا لها النبي صلى الله عليه وسلم في حضانتها والشرط ا ل ث ا ل س من شروط الحاضن أ ن تكون ا ل ح ا ض ن ة مرضعا للطفل إ ن كان الطفل ر ض ي ع ا فيجب على المرضع أ ن ترضعه بلبنها ف إ ن امتنعت من إ ر ض ا ع ه كان لها لبن وامتنعت من إ ر ض ا ع ه فلا ح ض ا ن ة لها في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا كان الطفل رضيعا يشترط في ا ل ح ا ض ن ة أ ن تكون م ر ض ع ة ب أ ن يكون لها لبن ف إ ذ ا امتنعت من ا ل إ ر ض ا ع أ و لم يكن لها لبن أ ص ل ا ف إ ن حقها في ا ل ح ض ا ن ة يسقط ل أ ن الولد الصغير ب ح ا ج ة إ ل ى إ ر ض ا ع بل هو ا ل أ م ر ا ل أ س ا س ي في ح ض ا ن ة الطفل الصغير وبناء على ذلك يسقط حقها في ا ل ح ض ا ن ة طبعا هذا أ ي ض ا في ح ا ل ة التشاحي لكن لو تراضوا على أ ن تحزنه ه ا ويؤتى له بمرض عام ل يعني مانع نحن من ك ح ح ت رجلا آخر غير أبي الطفل أبي فإن ق هذا ا الحضانة يسقط أو أن الحاضن كان مجنونا فإن حقه في الحضانة في فإن في ف يسقط يسقط حقه أن أو إ افتنت كانت ا ل م ر أ ة م ت ز و ج ة من غير أ ب ي الطفل الذي سيحضن إ ل ا أ ن ه ا طلقت وصارت م س ت ق ل ة لنفسها أ و أ ن الذي كان له حق ا ل ح ض ا ن ة كان مجنونا و ا ل آ ن أ ف ا ق من جنونه وصحى رجع إ ل ي ه عقله هل يرجع إ ل ي ه حقه في ا ل ح ض ا ن ة قال نعم قال ف إ ن كملت ن ا ق ص ة أ و طلقت م ن ك و ح ة ف إ ن حقها في ا ل ح ض ا ن ة يرجع إ ل ي ه ا وتصير أ و ل ى من غيرها بحق ا ل ح ض ا ن ة لهذا الطفل الصغير و إ ن غابت ا ل أ م أ و امتنعت ا ل ح ض ا ن ة ل ل ط ف ل الصغير فعند ذلك ينتقل الحق ل ل ج د ة فلها أ ن تطالب بحق ا ل ح ض ا ن ة لهذا الطفل ولها أ ن ت ح ذ ن ه هذا, بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يميز هذا الذي ذكرناه كله هذا الذي الذي بالنسبة الصغير لا للطفل ل يميز ك ه ب ا ل ن س ب ة للطفل الصغير الذي لا يميز ليس له خيار و إ ن م ا الامر على الترتيب الذي ذ ك ر ن ا تقدم ا ل أ م ثم أ م ه ا ت ه ا ثم ا ل أ ب ثم أ م ه ا ت ه وهكذا على نحو ما ذكرنا وليس للطفل خيارا نهائيا ل أ ن ه دون سن التمييز ف إ ذ ا وصل إ ل ى سن التمييز كان الطفل مميزا قال له أ ح ك ا م أ خ ر ى سواء أ س م ي ن ا ا ل و ل ا ي ة عليه حضانه أ و سميناها ك ف ا ل ة أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة لسن التمييز قال غالبا هو يكون في السنوات السبع يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره سبع سنين قال وقد يزيد عن هذا قد تبقى قاضي يزيد واشتهاده يحدد سنوات يبلغ وربما إلى إلى الطفولية الإنسان العمر هذا والأمر موكولا والنبي في أن من عن نظر عشر وكما أ ن ه قد ي ت أ خ ر عن السبع قد يتقدم عليها فقد يصير الطفل مميزا وواعيا قبل السنوات السبع السبع ت غ ر ي ب ي ة السبع تغليبية و إ ل ا فقد يصير الطفل مميزا عندما يصير عمره خمس سنوات أ و يصير عمره ست سنوات ف إ ذ ا صار مميزا عند ذلك ي أ خ ذ أ ح ك ا م ا أ خ ر ى غير ا ل أ ح ك ا م ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناه وإيش المراد بالتمييز هنا ان ل بالتمييز م ر ا ه ا أن يعرف كيف يختار هل يختار أ م ه أ و ي خ ت اباه ر أ ل أ ن الطفل المميز لا ي تكون حضانته على الترتيب الذي ذكرناه و إ ن م ا يخير بين أ م ه و أ ب ي فمن ا ا خ ت ر ه منهما يكون ت له حق الكفاله له فاذا كان قادرا على الاختيار يعتبر مميزا سواء كان في التبع أو ك ا ن دون التبع أ و ك اكثر ن أ من ت ب ع سنين إ ذ ا الطفل إ ذ ا صار مميزا ف إ ن ه يخير اذ أبواه ه افترق الكلام ا إن اترق ابواه طلق أ ب و ه أ م ه ف إ ن الطفل يخير ما بين أ ب ي ه وبين أ م ه وذلك لما رواه الترمذي وحسنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أ ب ي ه و أ م ه ف إ ذ ا اختار أ ب ا ه ف ا ل ح ض ا ن ة له و إ ذ ا اختار أ م ه ف ا ل ح ض ا ن ة لا على الشروط التي ذكرناها سابقا فلو كان أ ب و ه متزوجا من ن ص ر ا ن ي ة ف إ ن ه ا لا ولايه لها على الطفل الصغير نعم ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله فإن كان في جنون نكحت عند ينتقل الإمام رحمه أحدهما الأم ولذلك أو أو أو أو ولا قال الله رجلا آخر فالحق للآخر عند ذلك الحق للأبي ولا الطفل كفر رق فسق في أي يخير آخر بين الأبوين فالنفر الأب قال نعم يخير بين ام وجد ل أ ن الجد ب م ن ز ل ة الاب لكمال شفقته ووفرها و على الطفل فيخير بين ا ل أ م وبين جد وإن على ل ك ا م ن ا ا ل آ ن ذكرنا في الطفل المميز. الطفل المميز الذي يميز ذكرنا ترتيب لم ا ل وان ل ي على وكذلك يخير بين أ م و أ خ ما كان له جد وليس له أ ب و إ ن م ا له أ خ قال يخير ما بين ا ل أ م وما بين ا ل أ خ وكذلك يخير ما بين ا ل أ م وما بين العم ف إ ذ ا فقدت ا ل أ م ا ليس ص و ر ة ا ا ل ث ن ة ل ي ا ل أ ب الذي فقد و إ ن م ا فقدت ا ل أ م ق ا ل فيخير بين أب وأخت أب أ و أ ب و خ ا ل ة ل أ ن ه ا بمنزله ا ل أ م كما أ ن ن ا خيرناه بين الام والجد كذلك نخيره بين ا ل أ ب و ا ل خ ا ل ة أو بين او ل أ ب بين الاب أ لأن خ ذ ل ل المقامة الأم خ ا قائمة ة ما فيخير الطفل ي أبيه ن وبين م ا خ الاخت ت ه م ث ل فإن ا ا أحدهما اختار أحدهما ر فهو له وإن اختار أحدهما ثم بعد اختياره ل أ ح د ه م ا عدل عنه أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن الاخر اختار الام اولا فذهب اليها اختار اختار ا هل يجوز له هذا؟ قال له نعم يجوز له هذا فإن اختار أحدهما اختار ثم الآخر بعد ان م بخلاف ظ ه أو يتغير ح اختار ل من ا ه أ و ل اختار ا أمه أ ثم تبين له ه تبين ن ا ل ا تصلح لغنايته إ فاذا لضيق ي ه اختار الطفل اباه كيف تعمل م أ هل ه تزوره أ م لا تزوره هل تلتقيه أ م لا وكيف يكون أ ح و ا ل الزياره ة قال إن اختار الأبا اختار الصفل إن أ ب قال لا يجوز ل ل أ ب ي أ ن يمنع أ م ه من زيارته و ا ل ت ق ا ئ ه فان اختار ا ل أ ب ذكر ابن وليس ابنه سياتي احكام الابن ا ل آ ن أ ح ك ا م الطفل الذكر إ ذ ا اختار أ ب اباه اختار أ أبا وذهب معه قال لم يمنع أ م ه من زيارته بل س ا ت ي امه إ ل ي ه وتزوره وكذلك لا يمنعه من زياره أ م ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يزورها و أ م ا إ ذ ا كانت انثى ف إ ن ه يمنعها من الذهاب ل ز ي ا ر ة أ م ه ا حتى لا تعتاد الخروج من البيت من أ ج ل صيانتها والحفاظ عليها ولكن تزورها امها في بيتها يمنع البنت من الذهاب إلى أمها انظروا أحكام الصغيرة حق ليس واجبا على ا ل أ ب ي ان يمنعها من الخروج ي ع ن ي لو أ ذ ن لها أ ن تذهب إ ل ى أ م ن ا لا يحرم عليه هذا ولكن من حقه ان يمنعها قال نعم من حقه ان يمنعها ل أ ن ا ل ط ف ل ة إ ذ ا صارت مميزه صارت و ا ع ي ة ثمان سنوات أ و تسع سنوات ربما تتزوج فيجب على أ ب ي ه ا أ ن يعلمها كيف تصون نفسها ويجب عليه أ ن يعلمها أ ل ا تبرز للرجال من اعتاد على الشيء في صغره ألفه ولذلك قالوا من شب على شيء ش ب عليه اذا علمت أ و ل ا د ك إ ل ف المساجد في صغرهم ف إ ن ه م سيالفونها في كبرهم ف إ ن ه م يالفونها ل ف و ن ه في كبرهم و ع م ا الرذائر على ي ي صغرهم فإنهم ف ل في كبرهم هذا كالحبيب الذي يرضع وللمرء من دهره ما تعودا شيء يتعود عليه الطفل يستمر عليه ولذلك قال الأبي من حق الاب ان ي م ن ع ه من أ ن تخرج من بيتها حتى تتعلم على ا ل ص ي ا ن ة والستر فماذا يقول المسلمون اليوم ولا يوجد في البيوت نساء أ ص ل ا ً البنات كلهن بالشوارع طبعا مو كلهن لا لا بالقول كلهن في الشوارع لكن بالقول اكثر نساء ا ل مسلمين اليوم في ا ل ش و ا ر ع من الصباح إ ل ى المساء إ ل ى آ خ ر النار ماذا يقول الناس أ ظ ن أ ن ه م ما ق ر أ و ا هذا هناك كثير من المعاني التي كانت ف ط ر ي ة في مجتمعنا ا ل إ س ل ا م ي اليوم صارت غير م أ ل و ف ة ا ل ي و م م صارت غير أ ل و ف ة وصار الفقير ه بها إذا ا تكلم ص محل س خ ر ي ة وهدء ووضعت حوله إ ش ا ر ة استفهام ليس من الفذاقات بل, بل من المتدينين لان كثيرا من معاني الدين صارت اليوم باليه ما عادت م و ج و د ة في مجتمعنا نهائيا مع أ ن ه ا هي ف ط ر ة مجتمعنا الاسلامي إ س ل م مجتمعنا ي فطرة ا ل إ النساء اليوم مش البنات الصغيرات البالغات الكبيرات الشوارع و ا ل أ س و ا ق هذه ليست د ع و ة او صراع على البشر وانما هو الواقع و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يفهمنا رجلنا ولا اريد أ ن اتب في هذا الموضوع أ ك ث ر من هذا فكلنا نعرف يعرف ماذا يوجد اليوم في مجتمعنا الاسلامي إ س ل م ما أقول في المجتمع العام ما أقول في المجتمع ي في المجتمع الكفر. ما أقول في ا ا أقول أقول ل ف مجتمعنا الإسلامي وبكون وباسم الإسلام حفظنا, حفظنا اشياء ل المرأة وتعمل وتعمل لكن الله ي في بيوتكنا نسيناه و دعوة وكذا وكذا وقرنا م ما ما من أن أ حفظنا حفظناه حفظنا هذا كتاب تتخرج ك ث ي ر ة من خروج ا ل م ر أ ة إ ل ى الخارج لكن ما حفظنا قول الله تعالى ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض حتى صوت ا ل م ر أ ة ا ل إ س ل ا م اعتنى به وحرص عليه ل أ ن ه ا م س ت ح ف ج ل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض حفظنا هذا ما حفظنا لما دخل ابن ا ل م ك ت و م على بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول انه أ ع م ق ع م ي ا و ا نعم ي يا أنتما ياوتان ي أ ن ت م ا ما هي المشكله ن يرى هو وكما سيرى هو ك ر ا ه ي ة هذا نسيناه من, من قاموس دعوتنا ولا يضرن لارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا نسيناه لكن ا ل م ر أ ة تلبس النار وتقرع به قرع جيوش على ا ل أ ر ض لتسمع كل إ ن س ا ن أ ن ه ا ق ا د م ة هذا نسينا من تاريخ دعوتنا وتاريخ ديننا نسينا من قاموسنا الفقهي ل أ ن ما نقرا ف ق اليوم ا ل د ع و ة اليوم ما تريد فقها نعم تريد خطبا ح م ا س ي ة فقط عن ا ل إ س ل ا م وليس ب ل د تطبيق ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م مع ا ل أ س ف يعني هذه أ م و ر ت د ب ي القلب ومع ذلك هذا هو الواقع الذي نعيش فيه أ ل ا و إ ن من إ د ب ا ر هذا الدين أ ن ترى ا ل ق ب ي ل ة ب أ س ر ه ا ف ا س ق ة لا يرى فيها إ ل ا ا ل ف ق ي ف أ و الفقهان يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان اليوم صار الأمر بالمعروف في كثير من الأمور صار صعبا وقعه على الآذان صار صعبا وقعه على الآذان نعم. الله تعالى السلامة فقال من حق الأبي أن يمنعها من الخروج على على نسأل في كثير وقعه وقعه من نعم من من أن حق ل ز ي ا ر ة أ م ه ا ل أ ن يريد صيانتها وسترها وربما لو خرجت أ ع ا د ت على الخروج فمن حقه أ ن يمنعها لا يجب عليه ولكن من حقه يمنعه. أ ن يمنعها قال ولا يمنعها أ ي ل ل أ م دخولا عليهما ز ا ئ ر ة يمنع البنت من الخروج لكن لا يمنع ا ل أ م من أ ن تزور بنتها كيف تزورها قال ا ل ز ي ا ر ة م ر ة في أ ي ا م والمراد ب ا ل أ ي ا م يومان ف أ ك ث ر و ا ل م س أ ل ة ترجع ل ل أ ع ر ا ف ليس من حق أ ن تزورها في كل يوم في ي كل、يوم. ولكن م و من ح ق أ ن تزورها في كل يومين م ر ة طبعا الزياره ة أيضا ل ا آدام ي ن يشترط أن ل ا تكون فيها خ لها و وأن لا يكون ة لا ي ف اداب خ ت حتى ل الرجل بالمرأة حتى لا ا ط ي ؤ ي إلى إ محذور、أشد. نعم و أشد كانت ا ل ي بيت قريب بيت و ت متقاربة نفترض الأم من البن أن فإنه يجوز لها ان تراها كل يوم لا مانع من هذا لا يعقل ان يكون البيت قريبا وتمنع ايضا من ر ؤ ي ة ابنتها والكلام معها على علاج, البنت أو على علاج الطفل ب ن ت أو على علاج ل ا والتحمل آ ث ا ر المرض من ا ل أ ب ف إ ن رضي به في بيته فهذا جيد ت أ ت ي في كل يوم وتمرض ولدها فان إ ن خ ت ا قال ر أمة و إ اختار ه ا ذكر اختار ا ل أ م فعندها ليلا في الليل يذهب الى أ م ه وعند الاب أ ب ن ه ر ا ي ذ ه إلى أبيه نهارا حتى يؤدبه وحتى يعلمه وحتى يحسن تربيته نعم قال فعندها ليلا وعند ا ل أ ب نهارا ا ذكر يذهب الى أ م ه في الليل وفي النهار يرجع الى أ ب ي ه ويسلمه لمكتب أ و حرفه حتى يتعلما واما ان اختارتها أ ن ث انثى ل أ فعندها ليلا ونهارا حتى لا تخرج الى الشوارع ولا تعتاد و ل الخروج تَعْتَادَ ا إ ذ ا كانت س ت أ ت ي لتزور أ ب ا ه ا في كل يوم ستعتاد على الخروج من البيت هذا الكلام أظن في هذا الكلام العصر كلام يعني غير مألوفة أظن يعني يعني في غير ويزورها ا ل أ ب على ا ل ع ا د ة ي ت ج ل س في بيت أ م ه ا ليلا نهارا لا تخرج الا للحاجه ة ذ ا الأصل فالام اولى اختار الأب والأم قال أنا, هذا ولد قال أنا أختار هذا وهذا ما لا أباه الانفراد ولا الانفراد قالوا تخرج يختر يريد اقرع ولد على على الذي يكون الولد أمه القرآن بينهما عليها فإن وقيل قول اقرعوا ضعيف ي ب ن هذا م ا ه كله في ح ا ل ة وجود ا ل أ ب و ا ل أ م في ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ه م ا السفر السفر ي ق س م إ ل ى قسمين إ م ا أ ن يكون سفر ح ا ج ة يسافر لحاجته ويرجع و إ م ا أ ن يكون سفر ن ق ل ة ل أ ن ينتقل من مكانه الذي هو فيه الى مكان آ خ ر قال ف إ ذ ا كان السفر سفر ح ا ج ة كان الولد المميز وغيره سواء كان مميزا أ م كان غير مميز يكون مع المقيم حتى يعود المسافر هذا إ ذ ا كان السفر سفر ح ا ج ة لقضاء حاجته وبعد ذلك يرجع واما إ ذ ا كان سفر نقله اراد ان ينتقل قال ف ا ل أ ب أ و ل ى عند ذلك يبقى الطفل مع أ ب ي سواء كان ا ل أ ب الذي يريد أ ن ي س ا ف ر أ و كانت ا ل أ م التي تريد أ ن تسافر بشرط أ م ن الطريق والبلد المقصود شرط أ ن يكون الطريق آ م ن لا ي ع ت د ى على الطفل فيه و أ ن يكون البلد الذي سيذهب إ ل ي ه الاب ل أ و الذي سينتقد شرط أ ن يكون البلد الذي سيذهب إ ل ي ه آ م ن ا ب أ ن ي أ م ن فيه الطفل الصغير قال ليش قال لان قال ل أ ا ل أ ب أ و ل ى من ا ل أ م ب ا ل ح ض ا ن ة حفاظا على النسب و ل ر ع ا ي ة الولد و ت أ د ي ب ه وتعليمه ل أ ن ه إ ذ ا بقي عند أ م ه وسافر أ ب و ه وانتقل إ ل ى مكان آ خ ر سوف لا يتمكن من م ت ا ب ع ة الولد و ح ف ا ع ل ه ورعايته、نعم. قال هل هذا ح ق للأبي ف ق ق ط ا ل لا ل ي س للأبي فقط وإنما ه و لكل م ح ر م ا ل ع ب ة و م ح ا ر م العطبة, العطبة ف ي هذا كالأبي الجد والأخ والعم ك مثل ل ه م إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل أ م ان تهاجر ف إ ن الجد أ و ا ل ع م أ و ا ل أ خ ي أ خ ذ و ن الولد إ ل ي ه م من أ ج ل العنايه به والحفاظ عليه وإذا وإنما وإنما لذكر لذكر كان هناك、أنثى. ابن حضالته أنثى لأنثى لأنثى عم ليس لذكر وإنما لأنثى. ليس لذكر وإنما لأنثى. هل يكون قال ما يعطى ا ل أ ن ث ى لما ذكرناه قبل قليل من أ ن ه ا مع ابن العم ما تدفع إ ل ي ه و إ ن م ا تدفع ل إ ن س ا ن يعينه اما محرم و إ م ا أ خ ت و إ م ا بنت وهكذا نعم قال ف إ ن رافقته بنته سلم إ ل ي ه ا نفس أ ن ك أ ب ا ليس موجودا العم ليس موجود. ابن、عم. وجد ولد صغير يذهب مع ابن عمه إ ذ ا سافر سفر ن ق ل ة و إ ذ ا وجدت بنت قال ما, يس... ما تسلم البنت له ل أ ن ه يجوز له ن ف ه ا ورب... وربما يعني الخلبة ب ه ا حرام وربما افسدها أ وفتح بها وبناء على ذلك قال اذا وجدت معه بنت مرافقه له في السفر أ و أ خ ت ف إ ن ه ا تعطى هذه الطفله الصغيره لهذه اخر ل ل ب ن ت أو أ ا فصل عندنا هو بعض ا ل المتعل... أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ن ف ق ة أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ل ن ف ق ة الرقيق كما ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة لا داعي للاستاذ بها اقراها قراءه مر عليها مرور الكرام عليه ى زمنا ومدبرا و إ ن كان أ ع م زمنا ومدبرا م و س ت و ل د ة يعني يجب عليه ن ف ق ة رقيقه حتى ولو كان ز م ن اعمى أو أ كان او كان مدبرا لقول ي ن ف النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم للمملوك طعامه و ك ت و ت ه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ولما رواه مسلم ايضا كفى بالمرء إ ث م ا ان يحدث عن مملوكه قوته والنفقه التي تجب عليه من غالب قوت رقيق البلد واذنهم وكسوتهم ولا يكفي ستر العورة العوره ة ل ن يحتاج في يحتاج فاتر العورة لأنه يحتاج إلى الشتاء أكثر من يصبع يقيه البرد الشمس و ب ح ا ج ة إ ل ي س ة و ا م له ة قال ل ويسن أن يطعمهم م م ان يأكل أ يناولهم مما يتنعم به من طعام وقدم وكسوه ة وأن و ق ل صلى الله عليه وسلم حمله فمن كان أخوه تحت يدي فجطعمه من كان طعامه أخوه يدي من لبازه حمله الامام ه الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع على ا ل ن ج م يعني هو يدب له أ ن يطعمه مما ي أ ك ل و أ ن يلبسه مما يلبس وهذه ذ ر و ة البر و ا ل ط ا ع ة لله تعالى في م ع ا م ل ة السيد بعبده ولكن ماذا يجب عليه ل غ ض النظر عن هذا البر والاحسان الزائد ما هو الواجب قال الواجب أ ن يطعمه من غالب قوت البلد و أ ن يستوه من غالب ا ل ك ت و ة و ن ف ق ة الرقيق تسقط بمضي الزمان ب ا ل ن س ب ة لنفقه ا ل م ر أ ة قلنا إ ن ه ا ما تسقط بمضي الزمان وكذلك ل ن بالنسبة لنفقة تسقط بمضي الزمان القريب بمضي تسقط و ك ن ف ق ة الرقيق تسقط بمضي الزمان فإذا كان الإنسان لا يملك مالا القاضي يبيع في عفوا ينفقه الإنسان إن إذا كان لا مالا قال القاضي كان ما يملك عنده يبيع ما على ا ل ر ق يوجد ق ل ك ن ي و عنده مال يوجد عنده بيت يوجد عنده س ي ا ر ة يوجد عنده شيء فاضع عن حاجته قال يبيعه القاضي ويبيع القاضي فيه ماله أ ي في هذه النفقه فإن فقد المال م أ ر ببيعه أو لا عنده نقد ينفق به ينفق الرقيق ولا يوجد عنده شيء يبيعه يعمل؟ إعتاقه عنده على عنده أو أجل ولا لا الإنفاق ماذا نقد من يموت جوعا قال لا ي أ م ر ه القاضي باحد أ م ر ي ن إ م ا أ ن يبيعه و إ م ا أ ن يعتقه حتى يذهب ويتطرف ويعيل نفسه نعم عنده على أما للمرأة إذا كان عنده أما ولها قلنا يجب كذلك يجبرها ولدها أن أن ولد بالنسبة للرجل يجوز عليه يأتي إرضاع بمرضعة وكذلك ل د ه ا إذا ا لها عليها ولدا ن منه فإنه يجب عليها أن ترضع ولدا. نعم ولد و يجب ترضع ك يجبرها و ز له أن ي ج على إ ر ض ا ع ولدا آ خ ر فيما إ ذ ا استرضعت إذا كان اللبن زائدا عن احتياج عن وكذا ل د ه ا و غيره إ ن فضل عنه فطم و ل د ه ا ق ب ل السنتين له أن ويجوز ي ج ب ر ه ا إرضائه بالأمة بالأمة بها فلا يجبرها لا ضرر ولا ضرر. نعم. وأما بالجثة على نعم لم لم ل ل إن إن أكثر يضر يضر ضر ضرر ضرر من سنتين فإن حق ر ة ا ل وللحرة في التربيه ة الحرة تربية لا ل حق في و د ا فليس ل أ ح د ه م ا فطمه قبل حولين م د ة الرضاع ا ل ك ا م ل ة سنتان حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فليس لاحدهما لا للاب ي ولا للام ان يفطم الولد قبل ان يتم الحولان إ ل ا ب ر ض ى الاخر فلو اراد الاب ان يفطمه قبل الحولين فإذا لم توافق يصير فلا بد من موافقه الاب والام على فطامه قبل الحولين اذا ارادا ان يفطماه قبل الحولين فليس ل أ ح د ه م ا فطمه و قبل حولين لكن لو اتفقا على هذا لهما هذا ق د نعم ش ر ي ط ة أ ل ا يضرا ل ف ط ا م في ا ل و ل د من حقهما أ ن يتفقا على فطامه قبل الحولين ش ر ي ط ة أ ل ا يتضرر به ف إ ذ ا كان ت ي ت ض ر ر بهذا الفطام فليس من حقهما هذا طيب ع د الحولين قال ل أ ح د ه م ا الحق في فطامه بعد الحولين <تصفيق> بلغت سنتين من حق امي ان تمتنع من إ ر ض ا ع ه وليس ل ل أ ب ي أ ن يجبرا ومن حق الاب ان يمنعه من الرضاع وليس للام أ ن تقول أ ر ي د و ا يرضعوا اكثر من حولي ولهما ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا اتفقا على هذا لهما أ ن يرضعاه ما شاء الله بالنسبة مرة الواجب بالنسبة النبي ثانية إمام النووي الرقيق ما معاملة الرقيق قال لا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه لما ذكرناه من الحديث نهي النبي صلى الله للرقيق إلى لعمله يكلف صلى عليه وسلم من نهي مرة رجع رقيقه في يطيقه هو عن أ ن يكلف الرقيق ما لا يطيق ويجوز مخارجته إ ي ش مخارجته قال مخارجته أ ن يتفق سيده معه على أ ن يعمل يقول أ ن ت في كل يوم تعطيني دينارين وما زاد من الدينارين فهو له يترفه به ويوسع به على نفسه ويعطيه لغيره وحر هكذا أ ر ا د سيده قال يجوز له مخارجته بشرط ا ل ط ر ا ض ي من السيد ومن العبد بخبر البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى أ ب ا طيبه لما حجمه صاعين أ و صاعا من تمر و أ م ر أ ه ل ه أ ن يخففوا عنه من خراجه إ ذ ن الخراج جائز يجوز للسيد أ ن يخارج عبده قال ونقلت المخارجه عن جمع من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم وروى مملوك مملوك للزبير ألف كان للزبير البيهقي كان كان ألف ألف أنه تؤدي إ ل ي ه الخراج ولا يدخل بيته من خراجهم شيء أو لا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل ي شيئا ت ه خراجهم من ب يتصدق به كله خراج أ ل ف مملوك كان ي أ ت ي ه ويتصدق به في سبيل الله